خمسة استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في دفترك ديني ديني الإسلام دينه الإسلام دينها الإسلام دينك وديني الإسلام دينك وديني